I'm <laughs> sorry. يميني ماسك عمي ووصاني عليك وقال تراها قطعة مني أمانة تحفظ الميثاق أبي كثم من الكلمة ابشر بوسط العين والاعما تذكرين به التاريخ والميلاد بدينا قصه يا نبض القلب بدنا رحلة الأشواق تعالي نغمض العينين ونسرح في هوانا سنين ونضحك عالزعل لوكا دلع وعتاب بين اثنين تعالي نعيش هالضحكات ونذكر اروع اللحظات احنات وندعي على السلي جاي يكون اجمل من اللي فات بدينا الشاك بدين الحب يا القلب بدينا رحله سلام عليكم انا حمود الخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي